ب yes. yes. yes. ان هرسل معنا و 我 قال للملأ خوله إن هذا لفاخر وليم يريد أن يخرجكم من أرض فلما رَفْلَسَ فَتَحَ لَمُونَ لَأَقْصِرَنَّ أَيَّ بِيَسْمَ مِنْ خلاف ولا and mouth كريم من judged وهو العزيز الرحيم واتلوا عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما أَقُرُؤُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا أَكِفِينَ قَالَ هَلْ يَشْمَعُونَ كُلٌّ Ooh, ooh, ooh. والذي أقم أن يغفر لي خطيئتي أو منديل حكما وألحقني بالصالحين وادغلني لسان صدق في الآخرين وادغلني من ورثة عجل تول للمذاتين وابر الذات الجقيم دغن وان كنتم لا من Li so na nk euè Oh و انا اصديق وحالم فلو ان لنا كرا إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له كذبت قعد نوح للمرسلين إن قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم واو اطلب وامنا اسالكم ما لي من اجر Chancellor امن جلاله و قدر ففتحني و بنههم فتحوا نفاء وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك له العزيز كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم أمين فاستقوا الله اینی می اخاف وَالَّذِينَ قَالُوا لا <تصفيق> يسأل بس قول Oh, yeah. yeah. فَلَا تَذَوُّمَ أَنْ لَهُ إِلَهٌ أَخْرَفَ مِنَ الْمُغْلَبِينَ وَأَنِ tranquil d'abord un cameux الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ n'estce pasenfant وَكَانَ لَنَا نَذِيرٌ رَّشِيدٌ الَّذِي يَرَاكَ عَيْنًا تَقُومُ وَالسَّقُطُ لُبَكَسٌ سَادِ أوكم على ما تنزل الشياطين متنزل